ايذبحظم انايان حسين يا البكربلا وفي كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غدن وفايا طمه الماء الفرات لها محروم وجه سؤال حسين لارض الغاضريه ابا شايلك يا جبريل منك اخذ تربه وطيب هيفوح جدتلك قهو وعليها الدمع مسفوح يقول يا يا يا عاشي مدبوح وحضامه ويظل عاري رمي يا كربله من جيت والمحتار مهري يا صاب خبر طيحت ويا كتر قبري والتربة اللي تشرب من وداج نحري من ياك ترب العجل رد جواب لي يا ابن ست النساء وقفت حصان والشرف تهبد هذا مكانك تتخض بدمك وسافي ها اكفاناك وبهالمكانت صدرك لعوج يا حسين وقوفك طعدك من فوق مهراس وبن راعي المعزى يحز نحراك قام يا السجاد وتشراف ابو وصير قبل للملك